اني ارجح من رايي الثلاثة لان معه دليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة في صبح المجلى يوم النحر قال لما أتاه رجل وقال له يا رسول الله ما تركت جبلا من الجبال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 لانه منحصر والذي يجوز له لبسه غير منحصر فأجابه بالثياب والهيئه التي لا يجوز أن يكون عليها المحرم فقال لا يلبس المحرم القميص ولا الامامه ولا السراويل ولا شيء ثوبا مسه ورث او زعفران في ذات الروائح الطيبه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 أن يترك الانسان التكاسل في العبادات والتسويف حتى يخرج وقتها او تفوت بل عليه ان يراعي العكس يبذل جهده ويؤدي كل عباده في وقتها وعلى الوجه الذي امر الله عز وجل و امر رسوله عليه الصلاه والسلام وان يكون صادقا في اقواله وافعاله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 والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قسل معاهدا لا يرح رائحة الجن لأن السلطان سلطان المسلم أعطاه أهل وأمنه في دولة الإسلام على شروط أنه